على مشركين آخرين يقولوا لا يجوز بل ماذا مؤرقة يبقون في بلاد المسلمين لأن ذلك أقرب إلى اتناقهم للإسلام أما إذا دعناهم وهم على كفرهم لأناس كافرين فإن ذلك أبعد منهم عن الإسلام انما الذي يجول ان يفادى بهم المشركون اذا كانوا مثلا أهل اهلهم يقال اطلقوا اثرانا ونطلقوا اثراكم هذا مجرد هدى ليس بيع فالذي هو بيعهم على مشركين بصفه ارقه يستولى المسلمون عليهم ثم بعد ذلك يصبحون ارقان المسلمين ثم قبل ان يسلموا يباع على مشركين يبقون أركع في أيدي المشركين هذا فيه شيء من إغهار الله في المسلمين وهذا يقولون إنه مطروف أما بعد اسلامهم لو بقلوا عند المسلمين أتلموا فإن بيعهم على المشرك حرام لا يجوز أن يباع العبد المسلم على كافه بقوله التعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَدِيدًا إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ في يدي أَسْلَمَ أسلم العبد الكافر في يدي كافر كَافِرًا كان كافرا من فَمَا الكافر ثم أسرق العبد أَنْزَلْنَا ذَلِكَ الْكَافِرَ عَمْ يُعْتِقَهُ أن يبيعه أو أن يهده. لا يجوز إبقاؤه في ملكه بل يلزم بإحراجه من ملكه ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب احدها ان يسلم احد ابويه خاصه لقوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم أولاد المشركين يتبعونهم في الدين ولكن يتبعون من أسلم منهم في الاسلام ولهذا ذكروا ان السبعية تكون أنواعا يقولون الولد يتبع اباه في النسب ويتبع أمه ذرًا ويتبع خير آبويه في الدين معنى كونه يتبع آباه في النسب فأنه ينسب إلى قبيلة أبيه لا إلى قبيلة أمه فإذا وكان هناك رجل قرشي تزوج امرأة أسدية من بني أسد الولد بينهما يتبع أباه يكون قرشية يتبع أباه بالنسب وإذا كان عبدان عبد المؤمن من مكان فالأمة من كل ذئب والعبد من كل عمر فتزوجت فتزوجت هذه الأمة بهذا العبد الولد بينهما يكون تابعا لأمه يتبع أمه في الرب يكون مملكا لأهل أمه الذين يملكونها يتبع أمه في الرب يتبع خير أدوائه في الدين فإذا كان إذا أسلم أحد ابويه أسلمت الأم مثلا والاب لم يسلم والأولاد بينهم نحكم بإسلامهم ونزمهم بأن يعتنقوا الإسلام ويتبعوا امهم وكذلك لو أسلم الأم لو أسلم الأب حكمنا بإسلام الأولاد ولو بقيت أمهم كافرة يتبعون خير أبويهم في الدين وذلك لتغليب الدين لان الإسلام يعلو ولا يعلى لا يعلى عليه فلما كانت ذلك كانت الغلبه للإسلام فحكم بتبعيه الولد لخير أبويه في الدين الثاني أن يعذم أحدهما بدارنا بمفهوم حديث كل مول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهول دانه أو ينفطرانه أو يمدسانه رواه مسلم وقد انقطعت سبعيته لأبويه انقطاعا عن أحدهما واخراجه من دارهما إلى دار الإسلام النقالة دارنا دار الإسلام ولعل ذلك أن الولد إذا كان أبواه كاجران ولكنهما في بلاد الإسلام جاء مثلاً من البلاد الخارجية من بلاد أهريقية مثلاً التي فيها كفر وكفار أو من بلاد ربما من أية البلاد التي يحكمها ويكثر فيها الكفر جاءوا واستقر الأبوان في جزيرة العرب التي هي مقر الإسلامي والمسلمي ثم كان بينهما أولاد ماتت الأم وذاقي الأب والأولاد أغزبنا الأب بأن يتحلى عن أولاده وقلنا له نحكم بإسلامه ونمنعك ان تدخلهم في دينك انت محمود اقربناك على دينك لانك اختارته وانت عاقل ولكن هؤلاء الأطفال الذين هم دون البلوغ ننزلهم بان يعتنقوا الاسلام ونقطع صلتك بهم ونحكم بانهم مسلمون وكذلك لو كان الميت هو الاب مات الأبو على دينها وبقية الأمة على دينها والأولاد دون البلوغ حكمنا بأنهم مسلمون ومنعناهم من الانتساب إلى دين أبويهم وحكمنا بدخولهم وبرزومهم لدين الإسلام نخرجهم مثلا من مدارس القصار ونضخرهم من المسلمين ونمنعهم من قراءه كتب الكفار ونلزمهم بقراءه كتب المسلمين ونلزمهم بان يتربوا التربيه الاسلاميه ونمنعهم من التربيه الكفريه وما إلا لتقوية لتقويه وتغليظ الاسلام واستدل الشارع كما سننا بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فأذواه يهوذانه او من او لما ذكر ان المولود يولد على الفطره على الفطره يعني على المله على الحديثية على الدين على فطره الله التي هي معرفتها يولد عليها ولكن اذواه اللذان يربيانه يعني تربيته يتبع حذر ويقلد حذر فإن كاننا سغانيين وان وإن كاننا جلسيين مجساة وهكذا ولترك الحكم بأنه مسلم فلما كان كذلك هل زمنا إذا هل زمنا من عدم أدواه اللذان يهوذانه ونصرانه هل زمناه بأن يعتنق الإسلام فأن يكون من المسلمين ومنعنا اتصاله بدين ابويه ما دام قد فقد أحدهما فبلغ بلغ بلغ وكله وأبوه مجيدان فان ليس لنا تسلط عليه ولا يزن إكراه ولا منه لخلافنا إذا كان صغيرا دون البلوغ فإنه تربيته وتعليمه يكون عند المسلمين <تصفيق> الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه قال في الشرف والتبي من الاطفال منفردا يصير مسلما اجماعا السبي معناه اخذه من بلاد الكفار سبيان يعني عن مغالبة وقتال زي السبي الطفل فقد ذكرنا أنه يصبح مملوكا، ولكن لو قال بعدما يبلغ أن أخسر بن أبائي أن ألقى على بن أبوي الذي هو مثلا الوهنية أو البودية او الهندوكيه أو ما أشبه أن ألقى عليه يقول لا بل أنت مسلم ما دام أنك نشأت وكلفت وأن تهيد بلاد المسلمين يلزمك بالإسلام فيتلك الإسلام فلن تقبله قترناك يلزم بلا يتلك الاسلام إذا أرشبه وهو صريع منذرداً عن أبويه هذا الأرض المسلمين عنه إنه ربنا للتربية الإسلامية وهكذا سبيل المسلمين السبيل نعناه إذا استغل المسلمين على أبطال المشركين فإن هؤلاء الأبطال يحكم بإخلامهم بمجابة فالإسفلاء عليهم فإن فداه دمي فعلى دينه قياسا على المسلم فقص الله أهل الزمة فأهل الزمة حادثة إنهم يدعون إلى دينهم ونراد بأهل الزمة وليهوبي أول نسرع المجوس الذين يعطيهم المسلمون عهدا للكائهم على دينهم وسيأتي قريبا رصبة عقب الزمة. فإذا استولى أهل الزمة على كفاة فإن استلاءهم يسير هؤلاء المستولين من الأطفال على دين أولئك الذين اليهود قاتلوا نصارى ثم سبوا منهم ذرية هؤلاء الذرية يصبحون على دين له كما أن المسلمين إذا نسبوا نصارى ذرية أصبح أولئك الذرية محكوم بأنهم مسلمون على دين المسلمين لو سدا الم لو الكفار أو لعنة المسلمين فإنهم يعلمون أنهم يربونهم التعبئة الإسلامية الخفرية ويبعدون عن اماكن المسلمين ولكن إذا إذا عادت الكراه للمسلمين فأولئك الأولاد الذين سبوا من بين أعبائهم وهم صغار نردهم إلى الإسلام ونحكم بحريتهم لأنهم أولاد مسلمين اذكرون الآن أن الكفار الشيئيين الآن عندما يستولون على أولاد المجاهدين في يوصلونهم الى بلادهم زي اروسيا و على دينهم على عدم الاعتراف بالدين الاسلامي وعلى عدم الاعتراف بوجود اله وخالكا او نحو ذلك يا شاءون لا يعرفون من الاسلام شيئا ولا من المسلمين ولا من حال المسلمين هذه ذكرة اولئك الاعداء كذلك المسلمون اذا استولوا على اولئك الكفار يجب ان يربوهم على التربيه الاسلاميه ولو كانوا اولاد كفار يعلمونهم ما خلقوا له ويعلمونهم الدين ونحو ذلك اذا تعلم المسلمون على المشركين مره ثانيه ووجدوا أولاد المسلمين الذين هم اولاد اخوتهم واولاد اقاربهم واولاد عسائلهم اولئك الاطفال الذين عرفوا بانهم اطفال المسلمين سموا من بلاد المسلمين يحكموا بفضيتهم ويحكموا باسلامهم بطريقه الاولى او صبيا مع ابويه فعلى دينهما للحديث السابق يعني اذا سمي الطفل مع ابويه وبيان الادواني كازباني ومعهما او بعدهما اولدان انهما على دينهما ويتبعهما اولادهما وذلك لاطلاق الحديث أبواه واحد وينصرانها ويمجسانها نصياني فإذا فقد الادواني او فقد احدهما حكمنا بان هؤلاء الاولاد مسلمون بالأصل من لفعل انتزاع التربية والتهويم التنصير ونحو ذلك انقطاع أحد جانبي التربية <تصفيق> والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ويذكر انه ورد في البخاري في ادب المهرد النهي عن قول الانسان وامتي ويستنكر عندما قلنا عبيدا لنا فنقول أنه في الحديث كأنه للتنزيه أو كأنه لمخاوف التشبيه لعباد الله لأنه قال كلكم عباد الله وكل نسائكم إماء الله فهل كل حال الله تعالى سماهم عبيد في قوله تعالى وانك خل ايام منكم الصالحين من عبادكم وامائكم وفي قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك فسماه عبدا والعبد مستق من الذل وذلك لانه في نفسه ذليل فهل كل حال هم يصبحون من عليك ويسمون عبيدا ولكن ك يعني كراهته اطلاق عبد وأنا و يعني هاء الاطلاق العام يعني حديثه الذي المخادئ لا يقول احدكم اطعم ربك رضى ربك يعني بالنسبه للسيد ولا يقول سيدي ومولاي ولا يقول أهادكم عندي وامتي وليقولها تاعي وفتاتي وغلامي كان له التشبه بالعبودية لله والربودية لله يقول لاخذ الأعداء وأبناءه إذا أخذ الأعداء أبنائهم ونسائهم كحرن وهم مسلمون من قبل. ولكنهم مظهرون ولكنهم ملطهدون فهل يجوز للمسلمين أن يأسرهم وهم مسلمون من قبل فلا كل الأولاد المشركين المسلمين إذا كانوا بأيدي المسلمين فهل باقون باقون على حكم أنهم مسلمون إذا فقدوا آباءهم أو أحد أبويهم إذا استعادهم من مشركون إما مثلا أسروا اثرى من المسلمين ومنعوا فردهم إلا بعد الهدا، فإذا أرجعوا إليهم يحكم يعني يحكم بإسلامهم ولكن لا يسأل المسلمين ولا يأتم عليهم قد يلزمونهم بأن يمسدوا وقد يحتاروا يقول سمعنا ان بعض المدرسين العرب لا يسترقون فهل لقوله هذا اصل عند اهل العلم ام ان قوله قوميه عربيه ليس بصحيح لي بل قد ثبت استرقاق بعض من العرب ولكن كره ذلك بعض الصحابه عندما كان العرب هم اهل الاسلام وتوسعت رقعة الاسلام وصارت العبوديه في غيرهم فكانهم قالوا يكره ان يكون العربي مملوكا ولكن الأصل الزواج كما سمعنا انه عليه السلام استرقى بني هواء قوم شبه هوازن وكذلك بني المصطلق وغيرهم كذلك قالوا ما اعتقوا اربعه اسم ولد اسماعيل يقول ذكرت في بيع المشترك كافرا انهم يقولون انه مكروه فما المراد بالشراهه هي تحريم تنزيه يظهر أنهم يقولون لا يجوز بيعه ولو كان كافرا لكافر ويحرم بعدما يسلم <تصفيق> ويجب إذا لتم ملك الكافر عنه إذا أسلم فيظهر أنه يقوم من التحريم، التحريق وإن لم يصل إلى التحريم إذا كان يرجع إسلامه نبيعه للكافر في هذا يسمه دارة إلى الكفر وفي المسلمين من يجد من يشترون هذا يقول هل قتل السبعون في بدر داخل القتالة أم بعد الأسر القتل في المعركه قتل من المشركين سبعون واسر سبعون في المعركه فليكن إذا طلب الكافر ان قتله الإسلام هل يجاب لذلك واعني بعد اسره بعد اسره لو افلا لنقي اسيرا اسره ما يلطف حق المسلمين قال نعم انت اسير ولكن فك نفسك او هكاك اهلك ومع ذلك تبقى على اسلامك اسلامك ما يخلصك كذلك لو اسلامه بعد ما يملك يقول هل ارغم اولا الكفار على الاسلام قاصر على حال موت احدهما في ارض المسل الاسلام وماذا الا الولد الباقي على الحياة والد الباقي على الحياة وطلب مغادرة الدياء إذا ما تأحدوا ضوي الطفل في بلاد الإسلام حكمنا بأن الطفل يكون مسلما فأبوه الذي ينكر ما ينكر ترتيلاً كنا وإلا أراد يرجع إلى بلاده الحكم الشرعي أنه لا يرجع بولده بل يترك الولد ويرجعه أما إذا كان أبوانه موجودان فلا مطجأ على كل حال. هذا افتراضات من العلماء والا الواقع لا يؤيد هذا الواقع الان بخلاف ذلك فإن كثيرا ياتون الى البلاد الاسلاميه من الكفار سواء من العرب او من غير العرب ثم يربون اولادهم على الكفر وقد يموت كل الابوين في بلاد الاسلام ويوصون بأرجاع أولادهم إلى بلادهم وبقائهم على دينهم ويوصونهم بالتمسك بدينهم الآطن فهذا هو الواقع كلام الفقهاء في باب الواقع من باب آخر يقولوا هل هذا الإرغام على الاسلام في الحال مطبق حاليا يسمعنا أنه لم يكن مطبق أنظمة البلاد الآن والاتفاقيات التي مع الدول تجعل أنهم يستلطون على كل من ذهب من بلادهم أنه لا يبقى على الإسلام إلا إذا اختاره اختياره فاما إذا كان باق على جنسيته كما يقال فإنه يرد إلى بلاده يقول قال السالح لأنهم مال لا ضرور في اقتنائه فأشبهه البهائم. كان السائل يستنكر كلمة الشاعر أشبهه البهائم، وشاعرها رحمه الله ما أراد إلا أنهم يباعون يتصرفوا فيهم كما يتصرف في سائر الأموال، وإلا خير. معلوم أنهم من مني آدم الذين كبره الله لك الكبر من مني آدم. ما اسمه البهائم الا في خصله وهي عدم التصرف تصرف البهيمه في نفسها لما يتصرف فيها مالكها كذلك المملوك لا يزوج نفسه ولا يسافر بنفسه ولا يملك شيئا بنفسه بل هو ما يملك لسيده هذا وجه الشبه وإذا يقول هل ينوب عن والدي الإبن إذا صار السبايا لدى المسلمين الجد والجدة الحديث ورده الأب فأبواه فيقتصر على الأبوين فأجداده يظهر أنهم ما يتبعون الجد من بالظاهر ولكن إذا نظرنا إلى عادات البلاد ففي هذه الأزمنة العادة أن ال... أنهم يردون مع الابوين ومع أحدهم ويردون مع الإخوة وقد يردون مع غيرهم يردون إلى بلادهم ولا يردون موجب اشتراطات الدول الأخرى أن كل من ذهب منهم يرجع إليهم حتى الذين يسلمون يفضل عليهم أنهم يبدعون ولا يقيمون إلا بإقامة ونظم ما ذلك لذا أسر المسلمون من المشركين وعند المشركين المسلمين في بلادهم فيأسرون بعضهم فليجردون مفاداتهم بأسر المشركين الذين عند المسلمين ويسألون أنه يجوز إذا كان عند المشركين سبايا وأسرع للمسلمين يجوز أن, ان نخلص الأسرع في تحليص أولئك المسلمين المأسورين بهؤلاء المشركين الذين استولئنا عليهم يقولوا أعطونا أسرعنا وأعطيكم أسرعكم وقد نهدي المسلمين بمال من عندنا اذا اسر المسلمون إذا أسر المسلمون في بلاد المشركين حدثنا على تحليصهم بمال انقدرنا او بسبايع مشركين او باسرع مشركين او ما اشبه ذلك السؤال يعني فيما اذا كان المشركون قد استولوا واستضعفوا المسلمين الذين بين ايديهم ان يكون هناك بلاد فيها مسلمون وكفة تكون السلاقة للمشركين فيستضعفون المسلمين ويضطهدونهم ويودعونهم السجود ولو كانوا مواطنين وطنيين عندهم ومن اهل بلادهم ولكن تسلطوا عليهم بسبب انهم مسلمون لانهم يبغضون الاسلام في هذه الحال المسلمون في اطراف البلاد يحرصون على تخليص اخوانهم المسلمين فلو مثلا اعطوهم نارا وقالوا أنقذوهم وأحرجوهم ونعطيكم مالا أو نعطيكم سبايا مشركين أو نعطيكم أسرى مشركين الحاصل أننا نسعى في تخلص يا أعلى المسلمين فالمسلم وآخر المسلم أنا أقول الشيخة المسلمين كل ذلك إذا لم يكونوا أهل ذمة إذا كانوا ليسوا بأهل ذمة ولا أهل أما الذين بين المسلمين لهم عهد وذمه كما سياتي فلا يجوز ان نعذبهم لاجل ان المشركين يعذبون المسلمين الذين بينهم يقول نضطهد المشركين بيننا كما يضطهدون المسلمين بينهم هؤلاء ما عذبوا ولا نعمل عملهم لايك كفار ما لهم امانه له. قول المؤلف الثاني يعدم احدهما بدارنا هذه المساله قول في المذهب وهي كما قال ابن رحمه الله مخالفه لعمل الامه والرسول اصحابه التامرين وسائر المسلمين فمعلوم ان من مات من المشركين فاقاربه اولاده ويكون له حكم دينهم يقول صحيح ان كثيرا ما يحدث موت احد ابوي الطفل في بلاد المسلمين ومع ذلك يبقى على دين ابويه ولكن يحرص المسلمون على أن يظهروا الإسلام فإذا وجدوا من ما تعبوه وهو في بلاد الإسلام حرصوا على أن يربوه التربية الإسلامية وأن يعلموه في مدارس المسلمين فرجع أن يتذهب عنه الافكار التي يلقنه اياها ابواه وهو الا أن يسلم انس لكنه تمسك به أقاربه وعشيرته الذين هم منهم وكذلك اخوته فلا يطردون ولا يكره فلا يؤخذ من بينهم وهو الواقع الواقع الان انهم يموت واحد منهم او يموت الابوان ولكن يتربى الاطفال بين اخوتهم وبين اعمالهم الذين يقيمون في المملكه او في البلاد العربيه المسلمه يتربون على الكفر لا هي مدارس خاصه بالكفار مدارس خاصه بالمسلمين قديما اما الان اختلط الحامل منها الان كثير من اولاد المشركين يدرسون في المدارس الاسلاميه وحتى انهم يدرسون عن القران وهم نصارى يقول المهرض عليه انه انه يقرأ القران حتى ينجح حتى يجاوز المرحله في الابتدائي المتوسط هذا يعني الاولى انهم يضعدون من الاختلاط بالمدارس الاسلاميه ومدارس المسلمين ويجعل لهم مدارس خاصة حتى لا يختلطوا بالمسلمين المسلمين كان هناك أولاد يرجع تأثرهم وليس لهم من يربيهم يعني على دينهم فيحرص المسلمون على أن يعلمهم بمدارس المسلمين أما المساجد فلا يجوز لهم من يقربوها وهم مكلفون وباقون على دينهم هذا يقول اختلوا في من يحارب في فلسطين هل يؤجرون على قتالهم لليهجرهم يقولون نقاتلهم لأجل الأرض بتحذير القدس لا دينا قتالهم، وقيل يقول وقيل قتالهم ليهجروا وكان بغير نية الجهاد في سبيل الله أحسن من الجلوس لكل حال أهل فلسطين يظهر كما قال السائل أنهم يقاتلون للبلاد يقاتلون للبلادهم ولا استفداد بلادهم لم يكونوا حقا مطبقين لتعاليم الاسلام بخلاف ما يذكر عن أغلبية المجاهدين في الأفغان فإنهم غالبا أنهم يقاتلون دينا يعني كثير منهم وإن كان هناك من يقاتل للبلاد أيضا أو يقاتل حمية أو نحو ذلك الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا هم الذين في سبيل الله اما الذين يقاتلون لتحرير القدس لتحرير الوطن استرجاع بلادهم لا دينا ولا طلب للأجر فلا يقال لهم انهم يقاتلون في سبيل الله ولكن بكل حال سعيهم بإذلال اليهود وردهم واضعافهم أولى من تركهم الأعداء يتمكنون في بلاد الإسلام ويأخذونها بلدا بلدا أولى وإن فهم يعتبرون أقوال الحق ولكن هل هو جهاد في سبيل الله حقا أم لا ما سول يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لماذا أرد المال هنا حكاية سبيعه الذمة للسذايا؟ وما دخل المسلمين في هذه الحالة هو إنما أراد به كرهاد يعني لو قدر أن أهل الذمة سبوا ذميين فإنه يربون فإنهم يربونهم على دينهم أو سبوا كفار فإنهم يربونهم على دينهم هذا لسنا من لهم الباب لقول ربهم على دينهم لكنهم أحرص منهم ويأملون ذلك يقول مقالة عمر رضي الله عنه في أسرى بدر وذلك بقتل الرجال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب لم ينقس سوى عمر فلا يدل على قتل أولئك الأسرى وصحيحا أنه اختار القتل وأن القرآن نزل بموافقته ولكن أذنه الأسرى إذا حصل الإخاء ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض حتى يكسر القتل ويضعف حدة المشركين فإذا حصل الإخخان فقد رخص الله من أسرى حتى إذا أسخلتم فشد فشدوا الوجان فالصحابة كانوا فاستعجلوا وأسروا لما رأوا المشركين هزموا كان الاولى أنهم قتلوا في المعركه حتى يصل الظل إلى اهليهم هناك أشد ذل ان الذين قتلوا حصل بسببهم ذل لانه قتل صناديد الكفار المشركين إذا كانت الأم المسلمة للأبيض ابو كافر ويلزم ابنها على الكفر وهم مجال وكفر فما حكم الدين. فيسنعنا أن النظم الحاليه وكذلك الواقع يعني في أنهم لا يتمكن المسلمون من إلزام أولادهم بأن إذا فقد أحد الابوين أن يسلموا هذا هو الواجب وهذا هو الذي ذكر اهل الفقهة. لكن الواقع شيء. <تصفيق> لذلك من أحد الأبوين فقد ذكرنا أنه يتلع أحدهم. أخيرهما ديني. يقول كيف يجبر وكيف نجيز لكافر يهودي مثلاً أن يسترق نصرانيه مع الوالي يجب الا يجعل لبعضهم سبيلا على بعض المشركون ليسوا في ملكنا وليسوا في تصرفنا سواء يهوذا او نصارى فاذا استولوا استولى بعضهم على بعض فلهم حينئذ ان يستلقوا يعملوا على دينهم لكن اذا كانوا في بلاد المسلمين فانهم يمنعون مما يخالف شعائر الاسلام كما سيأتينا بما ما عليهم يقول ما رب تكون على شبهة تقول وإن كون بعض المسلمين استنكر المسلم الذي كان على الكفر بعد إسلامه يسبب الشحناء والكرها بين بعض المسلمين لأن كون أختي فلان المسلمه تحت فلان كأمة أو كامه يتره اخاها له ويكذب اخاه له وقد يدفع الى قتل وشر عجيب عنه وذكرنا في اول الامر ان الفق هو العجز الحكمي الذي يقوم بالإنسان وسببه الكفر وذكرنا عنه كثيرا هذه أزمناك من اعداء الدين ومن ما تعلق بهم أنهم يطعنون في المسلمين وفي دينهم يقولون كيف, كيف يملك الإنسان انسانا وكيف يتصرف الإنسان في بني جنسه ونحن ذلك فقلنا الجواب أن, هذا أن هؤلاء لما كانوا عبيدا في الجاهليه للشيطان استولى عليهم المسلمون فجازوهم بان يكونوا عبيدا لهم لما خرجوا عن عبوديه الرحمن واجبروا بان يكونوا عبيدا للانسان هذا هو الاصل ثم اذا ملكهم المسلمون اصبحوا ملكا للانسان فلا يسقط حقهم باسلامهم فاما ما يقع من الشحنه والشر فمن هذا يقول للأختي فمملوكة معنا مسلم عنها ذلك فهذا فيه مخرج إذا أراد أي الحذرة أخته يستريها ويحذرها هل, هل يوجد الآن من ميون وهل متعاقدين كذلك وإن لم يكونوا كذلك فما حالهم برض من الجد الزميين يأتون في المستقبل إن شاء الله أنهم الذين يبلون الجزية ويلتزمون بالصقام ويكونون ملزمين بأحكام الإسلام هؤلاء هم الزميو ولكن ما أظنهم الآن يوجد إنما يجد الآن معاهد معاهد لأنه مع المسلمين فسلافته احوال عقد الزمة وعقد العهد والأمان فالأمان هو الذي يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين الفرد الذي من الكفار والمحالدين يطلب من المسلمين تأمينه حتى يدخل في بلاد الإسلام هذا يسمى مستعمل ولا يجب التعرض له والثاني العهد أن نتفق مع هذه الدولة التي تلينها وهو كفار على أن لا نحاربهم ولا يحاربون مدة كذا وكذا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة في صلح الحديبيه يسمى عقد ويسمى عهد معاهده ومعاقده وأما الزمة فهو إقرارهم على دينهم وإقامتهم بين المسلمين والتزامهم بهذه الأمور بذل الجزية والصغاب والقيام بأحكام الإسلام ننتحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه لحديث أنت النبي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين، من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عثين رجلا وأخذ أسلابهم فواه أحمد وأبو داود وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وفيه قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل اقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبه اجمع متفق عليه وروى عثمان مالك وخالد بن وليد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه ابو داود وبارز البراء رضي الله تعالى عنه من زبال الزاويه فقتله فبلغ سوار ومنفقته ثلاثين الفا فخمسه عمر رضي الله تعالى عنه ودفعه اليه رواه سعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد هذا الفصل في الغنيمه التي تغنم في القتال بعد الحرب وبعد ما ينتصر المسلمون معلوم أن المسلمين يقاتلون الكفار لأجل إعلال الكفر ولأجل إظهار الإسلام هذا هو القصد الأساسي ولكن لا باس أن يكون مما يشجعون به إرادة الاستيلاء على على مغانم يستولون عليها بعد القتال لكن لا يكون هذا هو الهدف الأساسي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أدخلوا في ذلك من قاتل للمغنم يعني لم يكن نيته إلا الغنيمه أن يحصل على شيء من المال الذي يغنمونه من القتال فمن كان كذلك فنيته ليست سليمة فلا يكونوا مقاتلا في سبيل الله حقا لكن إذا كان هذا القصد تابعا ليس أساسا فإنه يؤفى عنه ويكون مقاتلا في سبيل الله كما حصل للمسلمين في غزوة بدر فإنهم في غزوة بدر خرجوا لأجل العير لأجل أن يقاتلوا من مععير قريش التي تحمل تجارة لهم كان هذا هو القصد لهم فهم أرادوا بذلك إعانة المسلمين بما يحصلون عليه من الغنيمة وإذلال المشركين بما يحصل لهم من القمع والكسر لهم وأقضى الله هذا المقصد قال تعالى واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم الطائفتان العير والنفير العير فيها التجاره وليس فيها الا عدد قليل نحن اربعون رجلا وفيها اموال كثيره وهي غير ذات الشوكه فالنفير معهم قوه ومعهم سلاح ومعهم عدد كثير مثل المسلمين ثلاث مرات او اكثر فلذلك يودون ان غير ذات الشوكه تكون غنيمه لهم يعني ان النفير لا ياتيهم وانهم يغفرون بالغير ومع ذلك لا يقول احد ان اهل بدر الذين غزوا انهم ليسوا مقاتلين في سبيل الله فاذا من كان مع مقصده لاذلال المشركين يقصد الاستعانه بما يحصل له من الغنيمه كان هذا المقصد تابعا ولا باس به ان شاء الله لا يخل بكونه ذي سبيل الله تعرفون أن الغنيمه التي تأخذ بعد القتال من المشركين أنها محللة لهذه الأمة فقط ومحرمة على الأمم قبلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اعطيت خمسا لن يعطهن أحد قبلي نصرت بفضل مسيرة شهر إلى قوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وقد ذكر في الحديث أنها كانت تنزل عليها نارا فتحرقها كما تنزل على القرابين في قصة غزو نبي من الأنبياء قيل إنه يوشع في حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء هذه التي بيها انه قال للشمس: أنت مأمرة وأنا وأن مأمرة لكن ذكر أنه لما حاز الغنيمة جاءت النار فلم تأكلها فقال فيكم غلول يقوله لمن معه إلى أن استرد ذلك الذي غلوه فألقي في الغنيمة فجاءت النار فأكلتها يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أضعفنا فأحلها لنا وكذلك قد ذكر هذا ايضا في القرآن في قوله تعالى رساية عن بعض المتعنتين لن نؤمن لرسول هتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فأخبر بأنه جاءتهم أنبياء معهم هذه القربان أو من آياتهم هذه القرابين التي تأكلها النار سأرىنا بذلك أن من ما غزلت به هذه الأمة أن أبيحت لها المغانم وإذا حازوا هذه المغانم فإنهم يقسمونها على الغانمين كما فعلوا في غزوة بدر فكان الله عليهم بقوله فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا غنمتم جعله حلالا طيبا فالغنيمة تقسم على الغانمين إلا أنه ينتزع منها الخمس كما سيأتي ويقسم الباقي على الغانمين كما ذكر ثم ينتزع منها أيضا بعض الأشياء فيأخذ منها السلام للقاتل ويأخذ منها الأجرة إذا استؤجر منها لمن يدل على مال أو استؤجر في جمع الغنيمة إذا كانت متفرقة فإنه يدفع ذلك الأجر منها قبل القسمه وكذلك إذا جعل جعل لمن يقاتل بكذا فإن ذلك الذي قاتل يستحق ذلك الجعل وهكذا فالحاصل أنه ذكر ان من جملة ما يستثنى السلب وخص به القاتل تستهله وحسن له على أن يتفانى في, في القتال حتى يكسر الإثخان في المشركين وإن كان هذا ليس مقصدا أساسيا ان أن يكون قصده السلب وإنما هو دافع ديني هو دنيوي فاذا قاتل وقتل شخصا فان له سلبه وان قتل غيره اثنين ثلاثه فله سلبه كما سمعنا ان ابا قتاده قتل قتيلا في غزوه حنين وانه اخذ سلبه فجعله في محرف يقول فكان ذلك اول مال تاثلته يقول انه راى رجلا من المشركين كاد ان يعلو رجلا من المسلمين يقول فاتيته فقتلته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه فقام ابو قتاده وقال من يشهد لي ثم لما شهد له اخذ سلب ذلك القتيل ابو طلحه قتل مره عشرين قتيلا واخذ اسلابهم وكذلك قصه سلمة ابن الاكواع هذه سلمة ابن الاكواع كان من خير المقاتلين وكان شديد السعي لا يسبقه أحد إذا سعى على قدميه ذكر أنه جاءهم مرة وهم نازلون غزوه من غزاتي لشخص كأنهم استنكروه واتضح لهم بعدما نزل ثم نظر في حال المسلمين أنه عين للمشركين جاسوسا أرسلوه لينظروا ليأتيهم بخبر المسلمين فلما علموا بأنه عين للمشركين وانطلق وركب ذابته وأسرع السير ركب بعيره لم يكن هناك أحد يطيق اللحاق به إلا سلمه فأسرع السير والساعي في أذنه حتى أدركه ثم فضرب راسه فقتله وجاء بدابته يقودها بما عليها فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه كله وقال له سلبه أجمع يدخل في السلام كما سمعنا اللباس والسلاح والحلي والمركب كما اعطاه النبي عليه السلام دابته مركبه دابته التي يركب عليها فرس أو بعيره إن كان يقاتل على بعير لما القاتل وكذلك حليه إن كان عليه حلي عاده المشركين انهم قد يتحلون باختام أو بأسورة أو ما يشبه ذلك أو يلبس أحدهم تاجا على راسه محلة أو منطقة أو من غير ذلك مما يكون له قيمة وكذلك يدخل في السلاح يدخل السلاح لأنه من جملة ما يقاتل به. فإن أساجعه وغير ذلك فلا يدخل. على كل حال شرعيته من بعد التشجيع ولكن. لا يكون مقصدا أساسيا، بل يكون من جملة المقويات. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال. هذه الأشياء لا تدخل، لا تدخل هي السلب إذا كان لذلك القتيل خيمة. لا تدخل لأنه قد منها غالبا ليستكن فيها وكذلك نفقته حتى ولو كانت معه لو كانت معه بهذه الازمنه يمكن أن يجعل نفقته ولو عشرين ألفا أو أكثر أن يجعلها في جيبه ولا تكون عائقه له فما تدخل لأنها من جملة المغانم قد يكون لها وقع كبير فالنفقة لا تدخل أخزا من الحال في القدم حالهم قديما أن النفقه تكون طعاما مثلا تمرا أو دقيقا أو نحو ذلك أو ذقودا من ذهب أو من فضة يجعلها في مخبأ في رحلة فلا تدخل ولو جعلها معه فالأقرب أيضا أنها لا تدخل إذا كانت كثيرة أما إذا كانت قليلة جرائم قليلة في مخبئ ثوبة فالأقرب أيضا أنها تدخل لأنها من جملة ما يتساهل فيه ويشجع القاتل عليه الحاصل ان نفقته وخيمته ورحله وأثاثه وما يجمعه لا يدخل في ذلك وكذلك جنيبه الذي يعني يحمله وسلاحه الذي لا يحمله بل يدخره وما به ذلك كل ذلك لا يدخل يعني فيراد بجنيبه متاعه الذي إلى جانبه أو سلاحه الذي إلى جنبه أو ما أشبه ذلك ما يدخل لا وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيوطى لهم أربعة وأخماسها اجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى واعلموا انما غنيتم من شيء فان لله خمسة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثه قال ابن المنذر للراجل سهم وللفارس ثلاثه هذا قول عوام اهل العلم في القديم والحديث وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثه للفارس ثلاثة أسهم سهمان سهمان لفرسه وسهم سهمان لفرسه سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه وعن اباة رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما رواه الأترم والهجين الذي أبوه عربي وأمه برغونة يكون له سهم وبه قال الحسن لحديث أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام كأدركت العراب من يومها وأدركت الكواد نبوح الغدي وعلى الخيل رجل من, هم رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضه فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ففصل الخيل فقال عمر رضي الله تعالى عن حبلة الواجعية أمه أمضوها على ما قال رواه سعيد وعم مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربية سهمين وأعطى الهجين سهم أخرجه سعيد ولا يسهم لأكثر من فرسين لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفرات وعن أزهر بن عبيد وعن أزهر بن عبيد الله أزهر, أزهر. وعن أزهر بن عبيد الله ان عمر رضي الله تعالى عنه كتب الى ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه ان اسهم للفرس سهمين وللفرسين اربعه اسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسه اسهم رواه سعيد وروى الدار قطني عن بكير ابن عم ابن محطن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسي أربعة أسهم ولي أحياني سهمة بفرسي بفرسي أربعة أسهم ولي سهمة فأخذت خمسة أسهم هذا تصديل لكيذية تقسيم الغنيمة بعدما ينزع منها السلاب وبعد ما ينزع منها الخمس ياتينا ان شاء الله تقسيم الخمس الباقي يقسم على الغانمين غربات الاخماس تقسم على الغانمين وذلك لان الله ذكر انه ان الغنيمه يؤخذ منها خمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس وللرسول وللقربى الى اخره اذا كان هذا خمس جعل لهؤلاء فاربعه الاخماس الباقيه تبقى لكم ايها الغانمون ما غنمتم سماها غنيمه غنمتم انتم ايها الغزاة أخرجوا خمسة والبقية لكم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم وهدى عبد القيسي الإيمان فاستره بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقي الصلاه الصلاة الزكاه الزكاة رمضان قال وان تؤدوا خمس ما غنمتم فجاء له من جملة الايمان أو خصال الدين اداء الخمس من الايمان بقيه, بقية الغنيمه أربعة أخماسها تقسم على آل الغانمين بالاجماع كما سمعنا وكيفية تقسيمها أنها تقسم عليهم على حد سواء. إلا أنه كما سمعنا يعطى الراجل سهما الذي على رجليه ويعطى الفارس ثلاثة أسهم إذا كان فرسه عربيا وإن كان فرسه هجينا فإنه يعطى سهما سهما له وسهما لفرسه ولعل السبب في ذلك ان القتال على الهرس ليس كالقتال على الاقدام معلوم ان الخيل يكون لها قوه في الاقدام وان الذي يقاتل عليها يتمكن من التوغل في الدخول في صفوف الاعدام ومن القتال وقد تدرب الخيل على القتال وعلى اللحاق بالهارب وعلى الدخول في المعركة فيكون لها تأثير فلما كان كذلك جعل للفارس زيادة في المغنم فيشجع له لأجل قوة تأثيره إن كمعنا ما فيه من الآثار التي فيها أنه يزاد للفارس فيجعل له ثلاثة أسفل وللراجل سهم الفارس له سهما ولفرسه سهما هذا هو قول الجمهور وذهبت الحنفيه وغيرهم إلى أن الفارس له سهما ساهم الله سهم لفرسه وكانهم يحملوا الأحاديث لأن قوله سهماني للفارس سهمان فان المراد له ولفرسه سهمان لأن في بعض الروايات للراجل سهمان وللفارس سهمان وفي بعضها للراجل سهم وللفرس سهمان فلما جاء وللفرس سهمان جاء ان الفرس له سهمين وصاحبه له سهمة. وفصلتها هذه الروايات التي فيها التوضيح فالذين قالوا لا يزال للفارس ولا سهمين قالوا إن الفرس ليس هو الذي يقاتل وإنما يقاتل عليه إنما هو كالآلة بمنزله السلاح الإستهام مثلا الأقواص والسيوف والرماح هو بمنزلتها وايضا قالوا إنه بهيمة فكيف يزاد البهيمة ويفضل على الإنسان الذي قد يتوغل ويدخل في القتال ويهني ويكون جريئا على اللحاق وقد يكون له وقع كما سمعنا في قصة سلمة بن الاكوع حيث أنه سعى على قدميه حتى أدرك ذلك الرجل الذي على ذابته بعدما سار سريعا فهذه أدلة الحنفية ونحوهم الذين قالوا للفرس سهمي وللفرس سهم ولصاحبه سهم للفرس سهمي وأما الجمهور فمعهم هذه النصوص والتي جاء التصريح بأن الفرس الهجين له سهل والعربي له سهمان ولماذا سمعنا من قصة هذا الهمداني الذي كان هو أول من فضل لما جاءت الخيل العربية في يومها فدركتهم في ذلك اليوم والخيل التي ليست عربية لم تأتي إلا من الغد فعند ذلك ارتدى ففضل وقال لا اجعل التي جاءت في يوم من التي جاءت في يومين أزيد هذه وأجعل لها سهمين وهذه لها سهم أقر ذلك عمر رضي الله عنه حيث راى تأثيرها سمعنا ان الهجين هو الذي احد ابويه غير عربي وقد وكذلك ايضا البراذيل البرذون ايضا مثل الهجين يعني انما يسهم له سهم واما العربي فيسهم له سهمان ولصاحبه سهم إذا كان مع الرجل عده افراز فلا يسهم الا مثلتين ويسهم له سهب فيكون له خمسة أسهب ففة ذلك أن يكون معه جدة حي يقاتل على هذه أول النهار وعلى هذه آخر النهار ليريحها يريحها حبة حتى تنشط وتتقوى ويعلفها فيقاتل على هذه وقتا وعلى هذه وقت ان لو كان معه مثلا عشر يقاتل على كل واحده ساعه او ساعتين او نصف يوم فلا يسهم للعشر إنما يسهم لاثنتين منها أما لو فرق هذه العشر على عده اشخاص وكل منهم ابلغ بلا حسنا فإنهم يستحقون يستحقوا بعددهم جاء بهذه العشر فاعطى هذا فرسا واعطى هذا واحده وأعطى هذا واحدة وأعطى هذا من وأخذ منه منها واحدة وقاتل عليها أصبحوا عشرة كلهم فرسان هؤلاء العشرة كل واحد منهم يستحق سهما وفرسه سهمان يستحق ثلاثة أسفل بخلاف ما إذا كانت الخيل مربوطة لا يقاتل عليها إلا هو وحده فلا يسهم إلا لثنتين ولو أنه قاتل على العشر يركب كل واحدة ساعة أو ساعتين يسهم لهرسين فقط ولا يسهم لغير الخيل لأنه لن ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل بل هي غالب بهم ولو أشهم لها لنقل وكذا أصحابه من بعده وعنه فيمن غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى فما أوجستم عليه من خيل ولا ركاب الرؤيا الأعلى المشهورة وهو انه لا يسهم للإبل وذلك لأن القتال عليها ليس كالقتال على الخيل الخيل أسرع سيرا الخيل أقوى اقداما وأدرب على الكر وعلى الهر وأقرب الى الانتصار والاغالي في العدو ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير ناقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم فاثبت ان فيها هذه الخصيصه هذه الفضيله فلا يشبهها غيرها وقد كان كثيرا من الصحابة يغالون فيها ويقتلونها ولو لم يكن عندهم قتال حتى رؤية أن ابن عمر كان يقتني خيلا ويحس على ذلك وروي أنه ينشد في ذلك ابياتا يقول فيها أحب الخيل و... احب الخيل واصطبروا عليها فان العز فيها والجمال نقاسمها المعيشه كل يوم اذا ما الخيل ضيعها اناس ربطناها فاشركت العيالة نقاسمها المعيشه كل يوم وتكسبنا الاباغر والجمال او المهابه والجمال استخروا باقتنائها لما كان كذلك كان لها ميزة ليست لغيرها أما الإبل فهي صحيح أنه قد يقاتل عليها وايضا فهي التي تحمل عادة المتاع تحمل المتاع الاثقال قال تعالى وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق العموز وهي المراكب المعتادة وهي اكثر ما يتنقلون عليه ويغزون عليه وقد ذكرها الله تعالى في هذه الايه التي سمعنا ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الركاب اسم للابن التي تركت لأجل هذه الآية ولأجل كونها قد يقاتل عليها وقد يكون فيها أيضا قوة إقدام وجرأة على السير وقد تحمل الضعيف والمنقطع والعاجز على أن يسير خلف العدو المنهزم ويقطع مسافات لا يقطعها على رجليه لأجل ذلك رأى بعضهم أن يسهم لها. يقول عن لو ان العدو انهزم الناس ليس معهم الا ركاب ومعهم اناس راجلون ساروا خلف اولئك العدو لا شك ان الراجل يتعب سريعا ويتوقف وأما الراكب على الاذل فانه يوالي سيره ويسير سيرا سريعا أو سيرا طويلا الى أن يقل إلى الأدو أو يقوم منه فليس من مثل عضل. لما كان كذلك رأى بعضهم أن يسهم لها والعلى الأقرب أنه يسهم لها إذا رؤية لها تأثير في زماننا هذا قد يقال إنه لا يتمكن يعني يحتاج إلى الخيل ولا إلى الركاب في القتال وإنما يكون قتال على الآلات الحديثة يوجد قتال بالسلاح اليدوي الذي هو السيف والرمح والخنجر وما يشبه واستباك في المعركة ويوجد قتال بالرصاص والرمي بالرصاص والبنادق المعروفه مقابله ولكن قد يكون القتال غالبا بواسطه الدبابات التي تستعملها الحروب وكذلك بواسطه الطائرات التي تلقي القنابل ونحوها في هذه الحال يشجع من له تاثير سواء كان ممن يقاتل في دبابه او يسوق طائره ويكون له وقع في القتال فيها او يكون له تاثيرا بسلاحه الرصاص ما يشجع ينبغي ان يكون تشجيعه على حسب قوه تاثيره وفعله إما بجعل يدعل له يقال من كان له تأثيرا فإنه يزاد في سهمه وإما أن يقال من قتل من العدو كذا أو من قتل رئيس الأداء الهلاني أو من عكر أو من عاق أو أحرق دباباتهم او خزانتهم أو خيامهم او نحو ذلك فله كذا فهذا من باب التشجيع ولا يكون من باب الاسهام الحقيقي حيث ان النصوص وردت على الإسهام للخير الخير ولما لم ينقل الاسهام لغيرها لا لصاحب الرمح ولا لصاحب القوس ونحو ذلك كان, ذلك كان في هذه الأزمنة إنما يكون ذلك بمجاطب اجتهاد ونظر القوات الذين يتولون القياده ويحدثون على تشجيع بعض الأفراد أو تشجيع من ضعوا له قوة أثلا في قتال الأعداء وإنهاكهم الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله فالأسئلة يقول حذر أن تصارع مسلم وصليبي في بلد لا تحكم بالإسلام وكان ذلك بسبب استخفاف الصليبي بالإسلام واستهجائه به وفي خلال العراق انتزع المسلم حليا كان حول رقبة الصليبي وكان من الذهب فما حكمه هل يعتبر غنيمه هو التصارع هذا هو القتال ما دام ان البلاد بلاد صلح فما يكون غنيمه ما ياخذه او ينتهبه المسلم من الكفار او من الصليبي ولكن في مثل هذا اذا لم يكن اذا ارتدي على المسلم وأضر به ذلك الصليبي فيأخذ أرشى ما أضر به من هذا الحلي يعرف أنهم لا يحكمون بالإسلام يترزعون محاكمهم فإنهم يهينون المسلم أو يذلونه أو يهدرون جراحاتهم كان فيه جراحات أو, أو ما يسمع ذلك أو يحبسونه أو يضرونه إذا عرف ان ذلك فعلهم وعرف إن انه قد انهكه او اضره او طعنه مثلاً او شجه او نحو ذلك ياخذ من هذا الحلي قدر اجرته او قدر ارس جنايته فاما اذا لم يكن هناك سجاج شجاج او كانت السجاج متقاومه يرده عليه على من يعرفه فاذا لم يعرفه انفصلت المش... المصارعه والمشاجره والمشاج... ولم يعرفه فالاقرب انه يكون مالا للمسلمين يتصدق وهو لا يملكه ما يرده على الخطه وهذا يقول اذا اخذ كل قاتل سلف فسوف تنقص الغنيمه وكذلك إذا اشركنا في قتلي في قتلي واحد أو ساهم أحدهم بشيء بشيء يذكره في قتله فكأني يقسم السلب الغنيمة التي تقسم هي ما غنموه غير السلب يعني الانتفاع وال والضحال رحل المشركين ومجتمعهم ومدخراتهم هذه هي التي تقسم اما السلب فقد خرج بهذه النصوص فلا تنقص اذا اشترك اثنان فإن السلب يقسم بينهم اذا اشتركا أحدهما اتى ذلك الكافر من قدام الثاني من خلف واجتمع في قتله طعنه من هنا او من هنا او كلاهما سدد اليه سهما او رصاصه وضرباه سواء يشتركان يقسم السلب بينهما يمكن اذا عرف ان احدهما ضربته هي التي قتلته فانه له احدهما ضربه برصاصه في راسه والثاني مثلا في رجله معلوم انه مات بسبب الضربه في راسه هل يعتبر الثعلب من النفل او من النفل المنهي عنه وكيف ذلك او من الغلول الغلول الغلول من الغلول الغلول, الغلول؟ كما سياتي هو اخفاء شيء من الغنيمه قبل ان تقسم وهو محرم بقوله تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه وهذه به كثيرا السلام اذا اخذ القاتل سلب قتيله لا يعتبر غالا إذا تنهز أهلاني الذي قتل ما قام أحدهم فهو له أما إذا أرث وإستاع أن هذا هو القاتل فلحاجة إلى إقامة بينا بشهرتهم مثلا فهذا يقول عندما يستغل المسلمون على عندما يستغل المسلمون على مشركين ويقتلون جنودهم ويستغلون على سلحتهم من جبابات الطائرات إلى أنواع السلاح أن تكون هذه الأسلحة المستولى عليها لقاتل راكبها ان تكون لجميع المسلمين المجاهدون أو تنصل إلى أسلحة الدولة لا لأقتصاص لأحد منها ذكرنا أنه يدخل منها ما كان في يد المقتول عند القتال سيفه الذي في يده أو بندقيته التي في يده أو خنجره التي في يده هذه تدخل في السنه وتعطى القاتل وأما ذخيره الجيش والكفاء فانها تقسم تكون غنيمه لهم ذخيره لهم عده عدوها وجعلوا فيها الاسلحه من كسر سلاحه جاء واخذ منه ومن نهب او سقط سلاحه جاء وأخذ منهم فيها ذخيرة كثيرة بنادق وسيوف وزماح وأقواس مثلا سلاح القديم أو جبابات ومجاثر